''İn Allah yudخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ''İn Allah yafعل ما يريد'' ''Mən كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد. فاليمدد بسبب إلى السماء ثماليقطع فالينظر فالينظر يذهب نكيده ما يغيض وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن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 Alem teran Allah yesjodlou man fil senevat ve man fil arz ve al şems ve al qamar ve al şems ve al qamar ve al وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنَ الَّذِي يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ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 إنِ اللهَّهَا يُدخِل الَّينَ آمن وَعملِلُ الصَّالِحاتِ جََّات جََّاتٍ تَجرِْي مِن تحتَِهأَنهَار يُحََّونَ فِيهَا مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذهَبِ وَلُؤل آ فِيهَا حَرير. وهدوء إلى الطيب مِنَ القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد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 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسم الله على مَا رَزَقَهُم مِّن دَهِيمَةِ Fi ilahukum ilahu waheed falahu aslimu ve beshiril-muxbittin. Al-lazin ıza zikrallahu vjle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 kazalik sehrra alikum l tukbirullaha على ma hada kum ve beshir muhsinin inna allah yudafig an alzine amanu inna allah la yuhb kullahwan kafur uzin alzine yuqatelon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 وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية وَهِيَ وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها؟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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ رَازِقِينَ لا يَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ الله حليم ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثم بغي عَلَيْهِ لينصرنه الله إن الله لعفو غفور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 الَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ وَمَا ليس لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نصير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 İnna Allah semeyun, bacyun. Yalımum مَا bıne aydihim, wa ma xalfahum. Wa ila Allahı tırjğu alumur. Ya ayyuhalladına amanır kę ve رَبَّكُمْ ve abudu rabbakum. Wa